وقيل يا أرض ابن ويا سماء أطلعين وغيظ الماء وتضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض ابن وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل فهدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض ابن أيماءك ويا سماء أطلعي وغيظ الأمر وقيل فهدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض ابن ويا سماء أطلعي الأمر واستوت على الجودي وقيل بحتا للقوم الظالمين وقيل يا أرض ابن ويا سماء أطلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بحتا للقوم وقيل يا أرض ابن ويا سماء أطلعين وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعتا للقوم الظالمين وقيل يا أرض ابن وغيظ الماء وتضي الأمر واستوت على الجودي وقيل فهدا للقوم الظالمين